شيخ محمد بن هادي تسنزل دبالة ما كرتوها ثم جاءت ال... ثم جاءت الكلمة الخبيثة الملعونة الشدة الشدة الشدة, الشدة. أوشا ها كاتيا شيكي بيس كملعون بناي دينيتن شيخ محمد هادي الشدة الشدة وقصدهم ما بس تانسيا تكميم وفا الشباب تاوي انقبال كم شئين زكين رديها لباطلها اللي بدع الندى نوا وبيبكيف خون بناوك خون ومن تشر الباطل إلا بالسقوط كما يقول الشيخ ربي حمد الله تعالى باطل بس بلاه بوه بخوه كركردن. كأهلي حق شخوان كان باطل دي خلا لك الجو فبيضي وصفري ونقري لك ما تشعنت تنقري ساعة تسأل بها الكيف كيف كيف قد بخينة؟ كس لبرم ميدانية إذا ما خل الجبان بأرضين طلب الطعن وحده والنزالة كابل جبان كلا الساعة عقارش كس لبرامبرين يا في عام دفديت برامبرين ثاني جبان كس برامبرين يا هل من مبارز شهي برامبرين بي؟ كس فايدك فاي شي وسام العمريش لا شرحي بو أوي. مرحبا يا طالب العلم الشيخ ربيعي فايدة شيء جيد جيد عجيب وزور زوان وزور ريكو بيك كاكم دارين نستيا أنت نائم نائم نائم نائم نائم نائم نائم نائم بانزر كما يصحوا الخبر دي ما بقيتم أحد ما خليتهم أحد لم تتركوا أحدان بدعتم الجميع أسقطتم الجميع حاربتم الجميع ادكم شدة كستانيش اموتان سخوط كستانيش يكحافي لاذا استباشته بخصينجو بيك منشأة رأت أنك أنت يا بس خوتمي حقا كودا بيشتوى شيخ سامزوز عند فيلم سامي العمري وفقه الله لكل خير وليس المخبر كالمعاين أولاني ديت كان دزاني شيخ سامي العمري تي ها كله شئنا أين الذين كانوا معنا أوت ها الله العظيم سبحان الله أما إيش زور يا ولدي أرنيه بلام دزاني لسمت لهدي دزاني أو الطلبي علمابه طلبي مشايخ بو دانشتني اسلوبي قصي هادي سمت وقار أدب يعني براسي مشايخي سلفي كدام بيني تناضرت كدام بين بوخ او عنجريه ما قد نديت يا بس صوت مياك زارجل بس ف اذا كان داخل منها تمناتك دا ام بس قسكن بي قاعده بين شيخ شيخنا وحبك في الله انت تدري أو او شيخ عنجريه براسي مربي مربي منهجي وفقه الله لكل خير .ترى تون يستوي خو اللي كده. أجا اللي هيسنيه، أجا اللي منهزنيه، أجا اللي نشين حرايف كذي. مزعج من اللي جا كان فيها. كبا خبر ده إذا بيعاقله بيجد دعويمه. هنستوى بعشره. خليه نام أفضل. ناموا وما لا تستيقظ وما فاز إلى النومه. حرب خوي بعشره لهم. ده بيا بلا عقلة ودعويه. هقسمك ك خليك نايم نايم نام منو؟ ها هر مستوبه اش ترى خبرني كبر علي اربعه تكبيرات ليه ما نقرب هذا وكيه خممكم ما معائق ما با له نازل شين في كل شيء سينا كريه عندكم شده خربتم الدعوه خلتها مو تبدعكر خلتها شيخ محمد بن والله سلفي والله علم قوي ان بازمون قبل بك دغره لغلي بدع لغناخوشم خو سؤال لديك الله شيخ مفتي جنوب السعودية كابيدلين والسؤال اللي إذا كندر كا كا سلفيكاس إسقاطنا كان خوي في فلان وفلان يدقره خوي إسقاطه كهذا جوان برداءهم دبيتنه حتى مصير روسيا إلى الهوية دفاوتية صبر على سئام السائلانة زوجة مهمة نقتدي الزوج يعني كم فقيه بي كم حافظ بي يا كم والله منهجد مذبذبي خلل هذا منهجي استفادي لك لو منازعان لا دروي، لا علماء كان برهن، أو غيري سلفي، نازن كله فخزيرك، نازن كله علم الحديث زيرك، نازن كله مصادر الأصول فخ فقز... الأصولية وها وها، نازنين معلومات مني أما نهرأمن أنقول خلكه مودزاني كير كير سي بلام يا أخي البركة ليس البركة ليست عندهم والله بركتهم يكتبوا كانوا درس كانوا سن تأصيل وتأصيل أوش تعبك بركتهم ولكن علماء السلفي والطلاب علم سلفية والله براكم. برك الله لك نوان أنا ذكرنا لي السنة لأن هي يعني هاي زيرك خوضور يعني هاي بمستوى ودرج زانين وعكس ملية كقصة شيء ذاكن والله يكلمونه شيء بسيط لوجه بعض زينته كم تنظمه حارفة أبو حسني مقربي أبو الفتن هذاك خلاه من الصلاح والرعاسلة من الصلاح تعال من الحديث مستوى يهبوه وشيخ مقبل ذرة اليمن رحمه الله شيء لذي خود الفاش